do gonna the لمنوال الأمير علي قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجيب فقلت أحمد خير سادة الرسل قالت فمن بعده تصفي الولاء له قلت الوصي الذي أربع قالت فمن بات من فوق الفراش فدا فقلت اثبت خلق الله في الوهل قالت فمن الذي أخاه عن ثقتي فقلت من حاز الشمس في الطفل عيد الغدير أو كل ما فقلت افضل من حاف ومنتعن قالت فمن والد الصدقين إذ فرع فقلت سابق اهل السبق في المهل قالت فمن فاز في بدر بمعجزها فقلت اضرب خلق الله في لي قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها فقلت قاتل عمر الضيغم البطلي عيد الغدير يا قلت حاصد أهل الشرك في عجلي قالت فمن داد عالي طيري أكله فقلت أقرب مرضي ومنتحني قالت فمن تلوه يوم الكساء فقلت أفضل مكسو ومجتمني قالت فمن سعد في يوم الغدير أجيب فقلت من كان للإسلام خير ولي عيد الغدير من أتى من هل أتى شرفون فقلت أهدل أهل الأرض للنفن قالت فمن راكع ذكى بخاتمه فقلت أطعنهم إذ كان بالسلي. قالت فمن دا قسيم النار قلت من رأيه أذكى من الشعالي قالت فمن باهلت طهر النبي به فقلت تعلي في حل ومرتح لي عيد الغدير يتاق النور يرسير فهنئوا كل موار كل <تصفيق> قالت فمن غدب باب المدينة قول فقلت من سأله وهو لم يسلي قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكتوا فقلت تفسيره في وقعة جملي قالت فمن حارب الارجاس اذ قصبه فقلت اصيب فينا تبدي صفحه العمل قالت فمن قارع الانجاس اذ مرق فقلت معناه يوم النهر ونجلي عيد الغدير فهنئوا كل موال الأمير علي عيد الغدير يا تاب النور يا الزهر فهنئوا كل موال الأمير علي قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا فقلت من بيته في اشرف قالت ثمان لواء الحمد يحمله فقلت ما لم يكن في الروع بل قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الشخص سامه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين علي